نستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرر أنفسنا ومن سيئات عمالنا من الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد العبده ورسوله اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال كل الأنفال والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيع الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم فَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ سورة الأنفال سورة المدني نزلت بعد بدر وغزوة بدر حصلت في رمضان في السنة الثانية للهجرة وهي يوم الفرقان وهو يوم فتح الله به على عباده المؤمنين بنصر عظيم وتعرفون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مكث في مكة ثلاثة عشر عاما يدعو إلى الله عز وجل ويلتزم الصبر والجهاد في الإسلام كان على أربعة مراحل المرحلة الأولى كان الجهاد فيها أو القتال محرما وهي المرحلة المكية وهي التي تعبر عنها الآية الكريمة أَلَمْ تَرَى إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةِ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيْكٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَا النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوَ أَشَدَّ خَشْيَةِ وهذه المرحلة المكية كان القتال فيها ممنوعين ثم المرحلة الثانية مرحلة الإذن في القتال وهي عند بداية الهجرة بعد بيعة العقبة الثانية أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصهم لقدير فأصبح مأذونا فيه أي جائز وفي هذه الفترة حصلت غزوة بطر المرحلة الثالثة مرحلة فرضية القتال كرد للاعتداء وقاتلوا في سبيل الله في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين والمرحلة الرابعة مرحلة فرضية القتال لكل الكفار في العرض وهي بعد نزول سورة التوبة أو براء عند نزول آية السيف وهي وقاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة أو الآية فإذا انسلق الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتمهم واخذوهم وحصروهم وقعدونهم كل مرصد وبعد نزول سورة التوبة أو براء سن تسع هجري أصبح أهل الأرض ثلاثة مؤمن أو مسلم مؤمن بهذا الدين ومسالم آمن وكافر خائف محارب وعندها لم يتوقف الإسلام عن التقدم بلحظة خلاص انطلق المسلمون للجهاز في العرض وأصبح أهل الجزيرة أهل الجزيرة لا يقبل منهم جزئة إما الإسلام وإما القتل أو يخرجوا من الجزيرة لا يجتمع دينان في جزيرة العرب الرسول صلى الله عليه وسلم وهو على فراش الموت وهو يردد أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب لا يلتقي دينان في جزيرة العرب لأنه لا بد أن تكون فقعة تكون مأوى للإسلام ومنطلق وقاعدة صلبة نظيفة لا تلطخ لا بالانجليز ولا بالامريكان ولا بالروس ولا بالكنائس ولا بالمنصرين ولا بالمبشرين فأرض الجزيرة لا يجوز فيها أن يقيم الكفار أبدا لا يجوز بكافرٍ أن يعطى إقامة دائمة في جزيرة العرب يحق لهم أن يمروا مرورا أو يحق أن نعطيهم مهلة للإقامة ولكن دون سنة لا يجوز للإمام أن يقر كافرا في جزيرة العرب أكثر من عام لا بد أن تكون نظيف